أنا شيعي ورافضي وكلش فخور وأنا هايم لنخاع بحب علي أنا شيعي ورايي وكلش فخور وأنا هايم وأنا هايم, وأنا هايم وأنا هايم للنخاعب حب علي وليريد وياي وليريدهم وياي ونفوز انهيم جمعا بالصلاة على النبي خادم خادم إلى الأستاذ ضيفنا العزيز الشاعر مشير السعيدة عمي انا شيعي ورا انفضيو كلش فخور وانا هايم وانا هاي وانا هاي هاي هاي للنخاع حب علي واللي يريد هي وإياه يفوز وليريدهم وإياه يفوز إنهم جمعا بالصلاة آيات على النبي